ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م و ي ل ل ل م ط ف ف ي ن ا ل ذ إذا ي ن ا ا ك ت ل و ا ع ل ى الناس س ي ت و ف و و ن إ ذ ا ل ا س ر و ن أ ل ا يظن أ و ل ي ه موسوعه النابلسي س ل ر ا ع ا ل ن ك للعلوم ا إن كتاب ف ف سجين ا ل ا س ل ا م ي ن م و س و ك ه ا ل ن ا ب ل و ي ل ل م ك ذ ب ي ن ا ل ذ ذ ي ي ن ك ب و ن ب ي و م ا ل د ي ن و م ا يكذب به إ ل ا كل م ع ت د ي ن إذا تتلى ل ع ي ه آ ي اسماء ت ن ا قال أ ا ي الله بران ع ى ق ب م م ا كانوا ي ك س ب و ن كلا ى وإنهم ثم انهم ل ص ا ل ا ل ج ح ي م ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إ ن كتاب لبرير لفي ع ل ي ن وما ان ا ل ش ر ك م الهدى شركه د ب و ن إن ل ب ر ا ر ل ف ي نعيم على ل ر ا ك ي ت م ر و ن تعرف في وجوههم ن ظ ر ة النعيم يسقون من رحيق مختوم خ ت ا م ه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها ل م ق ر ب و ن إن الذين أ ج ر م و ا ك ا ن من و ا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا يضحكون وإذا مروا ب ه م ي ت غ ا وإذا م ز و ن ق ل ب و ا إ ل ى أ ه ل ه م ق ل ب و ا فاكهين وإذا و ر أ م ق ا ل و ا إن ه ؤ ل ا ء م ي ه